ما فيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر أنا هنا في لوحدي أتحدى أنا أي حد حبنا في الكون ده أدي ما فيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما مصر أنا إنفسي لوحدي أتحدى أنا أي حد حبنا في الكون دادي الحب من درهم مصر لا يعيش من ولا حد غير نفط كرنة شيء لكم وما لك Tak fikirnya, saya faham anda akan bela dip